ابقى البنك المركزي الوروبي على سعر الفائدة عند مستوه القياسي المنخفض 1% في منطقة اليورو التي تضم 16 دول وذلك كما توقع خبراء الاقتصاد كما قرر بنك انجلترا مركزي من جانبه ابقاء الفائدة في بريطانيا لتبقى عند مستوى 5 من 10% وهو ادنى مستوى حالي على الاطلاق وذلك نتيجة الاستثمار الرباوي المنتشر بالبنوك الاوروبية تأسيس اول شركة تأمين اسلامية في روسيا وقعت مجموعة صفنات الاستثمارية واليانس كابيتال في التاسع من نوفمبر اتفاقية حول تأسيس اول شركة تأمين على مبدأ التكافل ستفتح مكاتبها الاولى في موسكو والعاصمة تيتريا قازان وذلك في الربع الاول من العام القادم كلها ارقام توضح بجلاء اعتراف الغربيين بان الاقتصاد الاسلامي هو سبيل الخروج من الازمه التي وضعنا فيها الاقتصاد الراسمالي والسؤال الان هل نحن في حاجه الى ارقامهم واعترافهم حتى نصدق كلام ربنا السلام عليكم ورحمه الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذن بحرب من الله ورسوله فان تبتم فتلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون برحب بالدكتور حسين شحاته استاذ بجامعه الازهر وخبير استشاري في المعاملات الماليه السلام عليكم يا دكتور ورحمه الله وبركاته ارحب استاذنا عباس عبد العزيز عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشورى اذا حضرتك استاذ عباس بدايه كده دكتور حسين لفظ كتير مستمر لفترات طويله وانا مش عارف هل هذا اللغط سببه مؤسسه المؤسسه الرسميه في الازهر نتيجه الفتاوى اللي بتطلع ولا الناس هواها جاي مع التعامل الربوي واخيرا يمكن فوجئنا النهارده أو كان فيه خبر بقوله في الأخبار أن فضيلة الدكتور علي جمعة أفتى بجواز التعامل مع البنوك وقال أنه لا ربا لأن محل الربا وهو الزهب والفضة ما بقاش موجود وأساس التعامل لأتي والورقي وقال أن الفايدة على الودائع حلال وقال أنه يجوز الاقتراض بفائدة شايف حضرتك أولاً اللغظ ده جاي منين لانه الناس بتتفهم في القنوات الفضائيه الاخرى ومن كتير من المشايخ موجودين على مستوى الدول العربيه ان التعامل مع البنوك ربا محض وكان الدكتور القرضاوي اعتقد عامل كتاب بهذا الاسم وحاطط عليه توقيعات ما يقرب من 60 او 80 عالم من علماء المسلمين في الدول العربيه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا باطلا ورزقنا اشتباه قضيه الربا والتعامل مع البنوك التي تتعامل بنظام الفائده محسوم من 1904 فجميع من تولوا المؤسسه الازهريه في مصر من اول 1904 حتى الله يرحمه الشيخ جاد الحق جاد الحق وهم يؤكدون على ان فوائد البنوك هي عين الربا حتى فضيله الشيخ الازهر محمد سالم قطاوي في فتاواه قبل ان اتولى منصب الافتاء ساله سالته سيده انني اودع اموالي في البنوك واتقاضى فائده فهل على هذه الفائده زكاه فقال لها حرفيا ان هذا مال خبيث وان الله طيب لا يقبل الا طيبة وعليك ان تتخيري مالك من هذا ايضا فضيل الدكتور على الجمعة عندما كان معنا في المصر في الاسلام الدولي ونحن بنقصي دورات تدريبية عن الفروق بين البنوك الاسلاميه والبنوك التقليديه فكان مما كتبه ويقوله دائما في محاضراته وفي ندواته ان فوائد البنوك هي عين الربا المحرم بالاضافه الى هذا مجامع الفقه العالميه سواء في الدول العربيه في جده وفي مده نعم اسكت بالاجماع ان ما يسمى بفوائد البنوك هي الربا المحرم شرعا نعم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا نعم والتعامل مع البنوك التقليديه هو عقد قرض نعم ان صاحب المال يعطي المال للبنك واما من الناحيه القانونيه والناحيه المحاسبيه والاسماريه بتسجل هذه المعاملات في دفاتر البنك على انه دين مستحق لمودع المال فاذا هذا عقد قرض في مقرض ومقترض وموضوع هذا العقد يخضع لقاعده كل قرض جر منفعه فان المساله مساله محسومه ولا يجوز مناقشتها وان ما يثار في مصر هي مسائل فتاوى سياسيه نعم تتغير بتغير المنصب نعم وهكذا والدليل على ذلك عندما كان فضيله الشيخ جاد الحق جاد الحق كل الفتاوى بتطلع وما انقدرش تتوالي الحياه في الفتاوى الاظهر نعم فعندما تغير الشيخ شلتوت اه كله عندما تغير الامر ولذلك الذي يتابع تغير المناصب نا. وتغير الزمان يجب ان المسالة دي مش بس ألا لها لا أساس لها طيب أنا هرجع لحضرتك فضرت الدكتور حسين شحاتة في نقطة مهمة بس أسأل أستاذنا عباس عبد العزيز حضرتك شايف هل هناك أزمة اقتصادية في مصر نتيجة التعامل البنك ده فقط ولا في أسباب أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والله أنا شايف ان في أزمة اقتصادية بصفة عامة من نظام الاقتصاد المطبق في مصر نعم يعني حضرتك لها مظاهر مظاهره يمكن بين في الرزائل الاقتصاديه اللي بتترب لمصر من سرقات ورشاوه وبيع بالغرر وغيره من حجم البطاله اللي وصل تقريبا الى ارقام فلكيه في مصر من عجز دائم في الموازنه العامه للدوله وصل في الموازنه الحاليه الى 100 مليار دولار طب ممكن سريعا تقول لنا يعني ايه عجز عام في الموازنه كده بسرعه عشان يعني بصفه المصروفات اكثر من الايرادات أوه. بصفاتنا اكتر من مواردنا هذا العام بحوالي 100 مليار طولها 100 مليار جنيه مصري نعم. يعني حضراك انا ما اتكلمت بالمجلس الدكتور يوسف صغالي قال لي ما تقولش رقم جزافي كده لسبهولي الى الناتج القومي فانا نوسب لل100 مليار الى الناتج القومي بتاع السنادي الموزن السنادي اللي هي تريليون جنيه هيطلع 10 في المية 10 في المية عجز عجز 10 في المية من نتج القوم عجز قومي طيب مستر اختب المعيار الدولي مستر اختب بيقول لو تخطت هذه النسبة 3% اصبحنا في خطر احنا وصلنا 10% سيادة الرئيس في خطاب الاخيف مجدي شعب طلب ب 10 مليار جنيه اضافي لتمويل عجز الموازنه نعم هذه رذيله والرذيله الاكبر ان نمول عجز الموازنه بالاقتراض يعني بالدين بنمول عجز الموازنه بالدين بمعنى يعني بالنام السندات اذون الخزانه دين بالمال العجز موازن بدين ب... بديل بديل دين خارجي ولا دين, دين داخلي دين داخلي اه فالاجيال القادمه هتشيل ايه ولا ايه انا حضرتك خلال اربع سنين اللي فاتت ديت في المجلس معظم شغلنا في الاقتراض قروض من بره جايه قروض قروض قلنا بقى حرام الاجيال القادمه هتشيل ايه ولا ايه ولا ايه وهي اصلا محمله بعب كبير جدا بالنسبه بالنسبه للاقتصاد المصري محتاج لوقفه حقيقيه محتاج الى عوده ومن مين يا استاذ عباس يعني الاقتصاد المصري في هذه المرحله الراهنه مع الاقتصاد العالمي اللي بيمر بازمه كبيره زي ازمه دبي اللي شفناها وتدخل ابو ظبي الا ان الاقتصاد المصري يعني في ناس فاهمه قاعده على هذه التجربه بتشوفها ولا هي مساله مساله يعني شيل وحط ولبس طيط دالطه ده يعني يعني حضرتك لما لما بتلاقي مثلا الموارد بتاعه الموازنه بتاعتنا الايرادات السياديه اللي هي الضرائب بتمثل اكتر من 60% نعم طب يعني يعني فين النمو بتاع الاقتصاد الحقيقي يعني, يعني بالنسبة معدلات النمو متضاربة حضرتك واحد دول اربعة وطين من عشرة واحد دولك ثلاثة في, في المئة واحد دولك ثلاثة في المئة فيه التضارب في حتى الارقام اللي احنا بنسبحها منين مسؤولين في الدور طب يجي التضارب ده منين يا استعباس قالها المفروض انه فيه صادر وارد وانتاج واستهلاك المستشار في تعليقه على حساب الختام لموازنه الدوله بتاعه 2008 المستشار مرط قال كده قال انا بجد بيانات طالعه من وزاره التنميه الاقتصاديه مختلفه عن البيانات اللي طالعه من وزاره الماليه بمناسبه المستشار جوده المالط مشكله القهوه والشاي اتحلت اللي هي كان بيتصرف عليها مش عارف كام مليون دي خلال السنه ولا لسه اتحلتش <تحلتش في> ارجع <الـ تحلتش> للدكتور حسين شحاته <تحلي <حتى. تحليت> فضيله المفتي بيقول انه محل الربا ومساله الذهب والفضه اتلغى والتعامل دلوقتي بالورقي فعشان كده زال محل الربا والكلام ده على فكره انا سمعت من تلامذه كتير للشيخ علي جمعه هذا الكلام يعني وانا مش عايز اذكر اسامي ان شاء الله المره الجايه في اسامي هنعلنها من هؤلاء التلاميذ اللي بي بيرددوا هذه الفتاوى يعني كبار الى ما ولاء الامه ردوا على الدكتور علي عندما يريد ان يقول ان النقود الورقيه ليست نقود ولذلك لا ينطبق عليها فتاوى الربا اليس النقود الورقيه ناكل بها ونشرب بها وندفع بها ودليله ايه يا دكتور واد <تصفيق> عايز الكلام دليله ان كان زمان اي نقدي يخرج من البنك المركزي له غطاء ذهبي نعم ولذلك كانت العمله الورقيه او العمله البنكيه لها غطاء ذهبي موجود في البنك المركزي كويس عندما الغي نظام الغطاء الذهبي واصبح حديث النقود اتلغى سنه كام تقريبا 79 80 حفظ. مش كان الدكتور علي غوم على ساعتها مفتي ولا ما كانش يقسمه مفتي ما كانش يقسمه مفتي <تصفيق> طب امال كانت فتواه بناء على ايه انه في الوقت ده رغم ان الغطاء الذهبي اتشال انه برده البنكره والله هو ليس له عنده ادله ولكن اجتهاد بيقول ان النقود دي بيسموها في الجاهليه فلوس والفلوس كده نوع من انواع العمله ليس لها غطاء وليس لها قيمه طب هل سبق الدكتور علي جمعه يا دكتور حكيم اي حد بهذا الكلام في هذا المجال على الاطلاق ولذلك مجمع المجمع الفقهي في جده والهيئه الهيئه الشرعيه في البحرين طلعوا عدد واجتماع مخصص للرد عليه بان النقود الورقيه هي نقود يشرع عليها ما يشرع على النقود الذهب والفضه من احكام لانها لها قيمه وهذه القيمه بتستنبط وتستقر من الجهه السلطان ولذلك نحن نبيع بها ونشتري بها ونسمم بها وندفع بها المديونيه وعلينا ديون بها ونتعامل بها عالميا كيف نتعامل بها عالميا ونحن لا نعترف بها طيب دكتور حسين شحاته عندي سؤال مهم جدا بعد اذن حضرتك في قناه فضائيه اسلاميه بتا... يعني بتتكلم عن الاقتصاد انا فوجئت في الاستاذه دي القناه بمجموعه من العلمانين بيتكلموا طب قولوا لنا بقى الاقتصاد الاسلامي يحل مش عارف ايه قولوا لنا الاقتصاد الاسلامي وفضلوا يسخروا من كلمه طبعا هم عندهم بالطبيعه حساسه وزعر وتوتر شخصي ونفسي من اي كلمه بين قوسين تحمل الاسلام يعني فبيقولوا ان الاقتصاد الاسلامي يعجز عن مواجهه هذه المشكلات تفتكر حضرتك ايه الرد على دول كان لي مناظره مع زعيمهم في احد القنوات نعم ووجدته انه يجهل معنى الاقتصاد الاسلامي انت ممكن حاجه على فكره تقول اسامي عشان نبقى عارفين برده واحنا بي... لا لا ما نجرح احد نعم اتفضل سامحني اتفضل ااا وهو لا يفهم معنى الاقتصاد الاسلامي كويس فعندما فهمته في ال... الندوه ما معنى الاقتصاد الاسلامي اخرها قال لي يا دكتور اريد منك مزيد من المراجع حتى افهم الاقتصاد الفهمه صحيحه فهاولاء الناس لا يفهمون الاسلام ولا يفهمون الاقتصاد الاسلامي الاقتصاد الاسلامي باختصار لعامة الناس هو تسيير المعاملات الاقتصاديه والمالي وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه ووفقا ايضا للاعراف التي لا تتعارض مع احكام الشريعه الايه الاسلاميه نعم ولذلك انا لما باجي اتعامل بالبيع والشراء والتقابض غير ليه عندي مرجعيه مرجعيه اسلاميه ده ما كان في النظام الاقتصادي الاشتراكي مرجعيته هي المفاهيم الاشتراكيه نعم والنظام الاقتصادي الراسمالي مرجعيته ايه المفاهيم الراسماليه فاذا انا كمجتمع اسلامي وبتعامل مع مسلمين لا بد ان تكون مرجعيتي هي القيم والاخلاق والفقه الخاص بالمسلمين ولذلك الاقتصاد الاسلامي باختصار هو اداره الحياه الاقتصاديه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه له اسس هذه الاسس الكليه لها سلطه السؤالات لانها مستنبطه من القران والسنه ادينا مسار كده يا دكتور حسين عشان الناس برضه تستوعب معانا الكلام لا اعطي لك امثله بسيطه اتفضل الاقتصاد الاسلامي يقوم على القيم والاخلاق نعم وهذه ركيزه هامه تمنع الفساد وتمنع الرشوه وتمنع, وتمنع الريشنة. الريشنة. نعم. نعم بدون هذه القيم والاخلاق لا يمكن ان تكون هناك معاملات اقتصاد كويس اقتصاد يقوم على التوازن بين الملكيه العامه والملكيه الخاصه ولا تطغى الملكيه الخاصه على مصالح الناس نعم عكس الرأسماليه طغيان الملكيه الخاصه وعكس الاشتراكيه طغيان الملكيه الايه هو النظام الاقتصادي لمصر اقرب لايه دلوقتي طالما بعيد عن الاقتصاد الاسلامي اقرب للراسماليه ولا للاشتراكيه ولا اقرب لايه للاسف الشديد لا يوجد للاقتصاد المصري هويه انه يتخبط بين الاشتراكيه وبين الرأسماليه وبين العلمانيه وبين الجات وبين العولمه ولا توجد قرارات سياسيه اقتصادية وسياسات اقتصادية لاها هوية معروفة نعم. والاخ عباس يجبني على هذا لا يوجد حتى خبط من هذا السبب التأخر الحقيقي انه لا يوجد في مصر حتى الان هوية ثابتة للقرارات الاقتصادية نعم. ولذلك كل وزير يأتي بيغير السياسات الاقتصادية التي كانت موجودة من قبل وهذا الحقيقة وقع الناس في مشاكل واضرار كثيره نا. لما رجل الاعمال يرتب امور وخططه على قرار اقتصادي معين ويجي يزني يزني يجيب له هدره ده ويسبب له انتكاسه وخلف في حياته أستاذ... وانا كنت عاوز اعلق اتفضل نقطه مهمه صدر. صدر. جدا اصرها في عباس العجز في الموازنه اه هل يقدر الاخ عباس يقول لي كام سنويا ندفع اا فائده على الديون التي تقترضها الدوله طيب هنلغي وجهنا هذا المبلغ الكبير نعم. اللي بندفعه كفوائد ويضاعف من العجز للاستثمارات وفقا لمبدا المشاركه الاسلاميه نعم. ماذا يحدث طيب استاذ عباس انا والجوده اسالك الدكتور حسين مش حته اسالك نعم. قد ايه بندفع تقريبا فوائد احنا على لا كثير جدا حضرتك يعني يعني انا مفيش يعني أنا, انا نحصي عدد الفوائد الداخليه او الخارجيه لكن حضرتك لو تعرف مثلا ان المنح والقروض اللي احنا خدناها مثلا سنه 2008 واخدين قروض بدي ب... حضرتك سؤال عامل استجواب على فكره فيه اه من 98 واخدين قرض من 98 لسه مسدد فايدته لا يا ريت ده احنا ما استخدمناهوش لغايه 2007 طب لم يستخدم عندنا منين وليه ما ده ده استجوابي حضرتك واخدينه من مين لكن ما استخدمونوش لغايه دلوقتي ليه اه 6 ملايين دولار 6 مليار, مليار دولار احنا بنتكلم على حاجه حلم 20 مليون جنيه يعني لم تستخدم حتى 30 6 2007 2008 اصبر 2007. 2007 انا اخر اخر تاريخ الجهاز المركزي عندي اللي وصل المجلس 2007 اه اه فطب حضرتك بتسالني على الفوائد اذا كان اصل القرض نفسه ما استخدمناهوش طبعا حضرتك زي ما الاستاذنا يعرف ان في بيبقى في على الجزء المستخدم في بيبقى في فوائد وفي الجزء غير المستخدم في امور ارتباط على الجزء غير المستخدم بيدفع فوائد عموله للارتباط من الارتباط خدت قرض من البنك ارتبطت بيه ايوه طلب ارتباط وحجزت فلوس بيديني عموله ارتباط ايوه لما بستخدم البات دفع كمان عموله على الجزء غير, غير المستخدم. المستخدم اه لو استخدمت جزء وفي جزء غير مستخدم بيدفع عليه عموله نعم يعني هنحسب فوائد ولا ولا قروض ولا منح غير مستخدمه طب فين دراسات الجدوى اللي اتعملت اصلا عشان اخد القرض ده ما انا عشان كده هسال حضرتك سؤال انتحاك عضو لجنه اقتصاديه مجلس الشعب دي بتتشكل من ايه بالظبط جوه و مشكله اعضاء اعضاء هل لهم خبرات اقتصاديه مفترض بس هو... انا مش عايز مفترض لا أنا... مفترض لا لان لان غالبا الواحد المفروض بيروح الحته اللي هو يعني انا بتكلم مثلا فيه. على اللجنه الكرويه احمد شوبير بيبقى فيها درجات بيعرفوا الكوره انما ما اتكلم عن لجنه مثلا سياسيه فيها ناس ياسين يعرفوا السياسه لا واحمد شوبير فيها شوبير بيفهم في الكوره في في بيبقى كتير ما بيفهمش في الكوره في لجنه الشباب والرياضه <تصفيق> يا اما نقول واحد ماشي بيفهم تبقى <تصفيق> الدنيا دك واش دك اه انما بتكلم عن عضو لجنه اقتصاديه ما يعرفش في الاقتصاد مصير البلد بايه واختيار اللجنه حضرتك بيبقى بالاختيار اختار العضو آه. العضو بيختار اللجنه ممكن يلاقي محاسب في اللجنه التشريعيه اه ممكن الاقي شيخ في اللجنه الاقتصاديه لا شيخ لجنه اقتصاديه ممكن الاقي محامي في لجنه الصحه هي. بس هو الواحد المفروض يحط نفسه في المكان اللي بيفهم فيه ويقدر يؤدي فيه فعاله احنا ما بيعرفوش يا استاذ عباس فعلا ان احنا بنمر بازمه وزي ما قال الدكتور حسين شحاته انه ان الاوان نكشف الحقائق بوضوح بدل ما نكبل الشعب يعني النهارده الدكتور بطرس غالي وزير الماليه بحس ان اي حلول عايز يحل بيها ازمات في مصر على طول ينتشننا قرارات ضريبيه بالزبط. تقضي علينا في اكل وشرب وتليفون واخرها مشكله الضريبه العقاريه انا ببقى ساكن في شقه بربي عيالي و... وياكل بالكاد باكلهم واشربهم الاقي نفسي مطالب مني سنويه ان ادفع مبلغ وان ده بيصب في مصلحه الفقراء بص بص حضرتك انا صار. في, في الاستجواب التامينات وكان الدكتور مصطفى زغاري قاعد قلت كده بالنص قالوا عن كوازير للماليه وما انصفه فان الماليه الزياد ونماء ولو انصفه لاسمه كجابيه اه الحكومه بتاعت حكومه الجبايه نفسي الاقي في دماء حقيقي زراعه صناعه تجاره استثمار انتاج نشعر بيه احنا حتى الان حضرتك مش رابطين التعليم بسوق العمل وبرده عامل استجوه في الحته دي التعليم شابطين التعليم بسوق العمل الاحتياجات التعليميه قد ايه ندي هذه الاحتياجات عشان ما نخرجش ناس على العربيه الفني آه. من اسباب مشاكلنا مشاكل الاقتصاد عندنا في مصر التعليم الفني عندنا ضعيف جدا التدريب ضعيف جدا ممكن اتخرج طالب من التعليم الفني ما يفقهش شيء أوه. عن الدراسة اللي هو دراسة لا في معامل ولا في ورش ولا في اي نوع من انواع التدريب ده الطب بالعافية الطب كل 900 على جس يعني بالعافية على بان فيه على التالي حضرت لات ان خريج الطب بيشتغل في البنك الاهلي خريج الطب طب أوه. بيشتغل في البنك الاهلي انا اعرف خريج انا اعرف سنوية عما ادب يدخر كله طب دي حضرتها مرة <تصفيق> <تصفيق> احجي <أرجع تصفيق> على الدكتور حزين شحاتها عايز اسأل حضرتك يعني هل في خطوات واضحه حضرتك والمخلصين اللي هم اللي عايزين لا منصب ولا حاجه في الاقتصاد بعتوها كرسائل مثلا لجنه اقتصاد مجلس الشعب كاعانه منهم توجيه معين فكر خبرات هل الكلام ده بيحصل ولا هي مجرد ان مثلا قدت الصدف حضرتك او تكتب كتاب وحاسس ان انت في وادي واللجنه الاقتصاديه في البلد في وادي ثاني الحقيقه لا لا تجارب مع الدكتور مدحت حسنين ربنا يبارك فيه كان وزير ماليه وقت كده وحضر معانا مؤتمر وقال لنا قدموا لنا مشروع للزكاه يعالج مشكل الضرايب وفعلا قدم له مشروع لتطبيق الزكاه في مصر وكيف يساعد هذا المشروع في علاج مشكله البطاله والتكافل الاجتماعي وفعلا اخذوا واهتم به ودرسه واختاروا علماء من الازهر يعاونوه في تطبيقه ولكن للاسف عندما راوا منه هذا التوجه في اول تغيير وزاري اتغير تجربه اخرى كما عيش انا اسف هو انا يعني انا القصه بالنسبه لي والله مش قصه تجني على الحكومه ولا انا عايز حد طب ايه شال ليه يعني ايه المبررات يعني هل الدفه الحكومه مش حابه ان احنا ننمو اقتصادي زي تايوان والنمور والدول اللي بنشوفها ماليزيا والصين والكلام ده كله والله هدي لك التصور الثاني اتفضل يا فندم ال هاني صف نصر اللي ماسك الصندوق الاجتماعي للتنميه يعاني من ان الشباب ياخدوا القروض ولا يستخدمونها في مشروعات بل يستخدمونها في مجالات رياضيه اه وعارض الشباب عن سداد القرض وعن فوائد القرض ولا توجد لهم اشراف وقال هل هناك تصور نعيد النظر في نظام القروض التي تعطى للشباب طب احنا بندي لهم قروض على اي اساس يا دكتور النهارده هل هي احساس بالضغط ان انا عايز احل مشكله فاجيب مثلا 200 300 الف شاب وحد لكل واحد 25000 جنيه وتفضلوا هيك حل على نفخنا شوف عايزين ابدا ما تقعدوا تكتبوا لنا في الجرايد وتهيجوا الناس علينا نفسي. ولا بقى في دراسه لهذا الفكر بيعملوا ايه او احنا نعمله مشروع عام نقدر نجمعهم فيه هو الشق اللي سيادتك قلته ربنا يزيدك رشدا ونضجا هذا الشق الاولاني عاوزين يسكتوا الشباب ويقولوا احنا عالجنا مشكله البطاله بيجي الشاب بيعمل ايه يقدم دراسه جدوى مزوره وهميه بالتعاون مع بعض الناس ويقدم الورقه دراسه جدوى لمشروع ومشروع وهمي على حين ما ياخذ القرض اه وعندما ياخذ الشاب هذا القرض لا توجد متابعه من الصندوق للمشروع اللي عمله يهم المشروع ان الشاب ده بيسدد القسط في ميعاده بدون بس فلما لما جه في جامعه الازهر في مركز الاقتصاد الاسلامي قدمنا له مشروع بديل وهي نظام الاجاره المنتهيه بالتمليك او نظام المشاركه المنتهيه بالتمليك نعم بضوابطه ببرنامج عملي باجراءات عمليه بقواعد بضوابط حقيقه نقول فعلا طبقوا هذه التجربه في بعض محافظات مصر ونجحت وببدات فعلا فيه مقارنه بين والم هل بدات تعمم يا دكتور ولا لا بعض المحافظات لا انا قصدي انت بتقول طبقتها في بعض المحافظات ونجحت نجحت هل بدا يعمموها ولا لو طالما نجحت نوقفها لا <تصفيق> لم تعمم حقيقه لم, لم, تعمم. لم تعمم اه ولكن نجحت وهذه بقى بدانا نقدمها للجمعيات الخيريه اللي هي الغير هادفه للربح هي تستطيع نس... هذه الجمع... النموذج الشرعيه مثلا والنموذج ده, ده طلع من جامعه الازهر قدمنا للجمعيات الخيريه بالات جمعيات خيريه تعالج مشاكل الشباب عن طريق ليس القروض بفائده ولكن عن طريق مشروعات آه. تقوم على الاجاره او المنتهى بالتمليك والمشاركه ومبال الاستصناع ونجح المشروع الايه الاسلامي وده ما مطبقوه لان احنا في الاسلام عندنا ليس العمليه اقراض عطيق سيوله ولكن وجود مشروعات فعليه تساهم في التنميه آه. طب آه. انا عايز ارجع لحضرتك في دي ثاني الاستاذ عباس هل الكلام ده معروف في مجلس الشعب يعني اللجنه الاقتصاديه في مجلس الشعب عارفه خطوره اعطاء الشباب وخصوصا لما يكون شاب متهور ما عندوش دين ما, ما عندوش هدف كل فكرته انه عايز ممكن ياخد القرض يشتري عربيه يتسلكح بيها في شارع ويجيب موبايل جديد وي ويجري مع بنت في الشارع ويخلص وبعد كده لما يعجز نقول حرام هندي شابنا السجن ازاي دول عماد الدوله والكلام ده كله لا. هل اللجنه الاقتصاديه عندها فكره او مجلس الشعب البرلمان سواء حزب وطني او عارفين ايه خطوره الكلام ده وعارفه فكره المشروعات المنتهيه بالايجاره والتمليك او, المن... أو الايجاره المنتهيه بالتمليك اسف بحيث تتعمم على رؤيه المحافظه حضرتك عارفين وفي طلبات احاطه بتقدم من اعضاء اللجنه ومن خارج اعضاء اللجنه وبتناقش داخل لجنه او في القاعه وبيجي الاستاذ صفه ناصري بيجي يقول لا انا يعني ما بسجنش حد انا عمري ما هاتي له واحد يتسجن وهاتي له واحد كده احنا بنتكلم حضرتك بصفه عامه لو في دراسه جدوى حقيقيه ماشي ناس يعني ايه ما سجنش حد يعني النواب بيقولوا مثلا ان في ناس متعسرين ومعرضين للسجن مثلا كويس ان طبعا إن عرفوا ان المتعسر ده بسبب ظروف ولا بسبب انستهلاكه زي ما قال الدكتور هشام حتا في طرف وملذات مثلا لا ممكن بسبب ظروف وفي سبب استهلاك في طرف وملذات نعم اللي هشام بيقول لحضرتك الدكتور هشام حتا شاكرا اشار لنقطه مهمه جدا ان بيتقدم دراسات جدوى مزوره لو في دراسه جدوى حقيقيه مقدمه يعني اشرح مثلا أنا آسف ما اعرفش ممكن تشرح لي دي يعني ايه مزوره يعني مش بريكارد لا برضه يعني يعني انا مثلا اعمل دراسه جدوى بقول مثلا للاستخدامات بتاعتي للجدوى مصاريفاتي كذا وكذا وكذا كذا ايراداتي المتوقعه كذا وكذا وكذا كويس. كلام مش واقع طب اللي بي... لا انا عارف انا قصدي الاخ اللي بياخد دراسه جدوى ده عشان يشوفها اقتصادي ولا راجل مثلا بتاع كوره بيشوفها ويقول موافق على القرض مثلا لا ما هو المفروض ان هو عضو من اعضاء صندوق التنميه في اي محافظه من المحافظات وعايز برده دي فيها وسايط اه فيها وسايط الله يا حضره يتدخل في هذه النقطه اتفضل اتدخل قوي انا كنت بشرف على رساله دكتوراه عده دراسه ميدانيه على محافظه المنيا لتقييم تجربه الصندوق الاجتماعي للتنميه ايوه وجدنا شد يريد ايه يحصل على قبض بيروح لمكتب معين له علاقه ما بالصندوق يعمل دراسه جدوى وهميه شكليه مشروع كذا واشري قلب كذا ويجيب عقد ايجار متطور اه انا والواد عنده خبره في كذا وكذا وكذا وكذا بيقدم نموذج عاملين مع واستمارة معينه عباره عن ملء بيانات والموظف بتاع البنك له ورق يستوفيها نعم امم له من ظن الأوراق دراس الجده وإن ده مدرس الجده ورق لا, لأ أنا عايز أعلق على الكلمة بتاع له الأوراق يستوفيها يعني النهاردة لما الجهاز المركزي الجهاز أسف جهاز أي مدينة زي 6 أكتوبر بيدي حتة أرض بسعر ما وبيقرر يقولك بعد السنة ونوما بنيتش هنأخدها منك فأنت تطارب بعد السنة بترمي الأساس ثم ربنا يا وفاق بعد كده أصلى بقى هل الدولة لما بتدي للشاب بقرد وليكن 20-30 ألف جنيه بتدي له حريه العمل بتساله هنتابع بعد 6 شهور نشوف عملت ايه ولا خده وقال لي سلامه وغور عن دماغي حلو واخلص لو ما يحصلش متابعه طبعا المهم هيسدد في الميعاد ولا لا اه كتير من المشاكل بتجيلنا ناس متعثرين بيطلبوا مننا ان احنا نتوسط لهم مثلا مع بنك التنميه او اي بنك عشان يجي يقول لهم ال ال ديون مره ثاني انه متعثر في السداد متعثر ليه انا جبت مثلا مشروع عملت موضوع تسميم مثلا وفشلت امم <تصفيق> طب ايه اللي دخلك موضوع التسجيل اصلا وانت ما رحتش مزارع ولا انت مالكش في طبعا ما هو يقولك انا قدمت لكم دراسه الجدوى وانتم قلتوا لي اوكي بالظبط كده آه. هو ما بيتابعش ما عندهوش الجهاز الاداري اللي يتابع القروض ولا ثمان الاف من الناس واخدين هذا القروض قروض صغيره دي او تناهات الصغار فبالتالي لما بيفاجئ ان ده تعثر في السداد شهر, شهر ورا شهر ورا شهر وبالتالي عايز جدول ديونه ايوه الحقيقه حضرتك أي بتضاعف يا استاذ عباس طبعا يعني لو ما عرفش يسدد القرض في مثلا في خلال قد كده بيركبوا عليه يعني الفايده بتبقى اكتر من اصل القرض والله وكثيرا يعني ان الفايده نفسها المركبه بتبقى اكثر من اصل القرض وبعدين بيجي يقول لك طب انا اخفض عنك نص الفايده واشيل الفوائد كلها وطب وجدول لك سداد الاقساط يعني حواليت كتير جدا ومشاكل ضخمه جدا جدا بنعاني منها في الدوائر مع كثير من الشباب اللي بياخدوا مستثمر القروض ان اصلا بيفتقد للخبره في المشروع الذي قدم عنه هذه الدراسه اللي اشار ليها الدكتور حسين ان هي فعلا مببركه دراسه مش الدكتور حسين عايز اعرف الاقتصاد الاسلامي يحل الفاساد الاقتصادي مم. نعم طبعا يعني الناس بتسمع على مساله مش عارف المرابحه يقول لك نظام المرابحه مش عارفين يعني ايه نظام كذا عاوزين يمشي مع بعضنا هل نظام الاقتصاد الاسلامي له قواعد وله اليات للتطبيق كويس قواعد الاقتصاد الاسلامي منها القيم والاخلاق وشرع نا. الله نعم دي بتمنع الفساد كويس عندما يكون الشاب اللي خد المال ده او الاخ اللي بيعمل مشروع او او, أو ده كلهم عندهم قيم بيبقى في عندي حاجه اسمها الرقابه المانعه نعم الرقابه المانعه من الفساد دي اول محور للاصلاح الاقتصادي كويس مشكلتنا في مصر ليست مشكله اقتصاديه ولكن مشكله اخلاقيه, إخلاقية. حقيقه وانا اتحدى اي واحد يقول غير كده ما احنا انت حاج بتقول اقتصاديه ايه اذا كنت لسه بتكلم على الهوا بقول مر... يعني مرتب مدرس في مصر اللي هو العادي ده ب 60000 جنيه في الشهر اه <تصفيق> يعني مشكله اقتصاديه فين <تصفيق> واللعيبه ما شاء الله بنسمع ارقام 8 مليون و7 مليون و6 مليون يعني في راس مال متداول لا برضو و... نكمل الصوره اكثر من 60% من الشعب المصري تحت... تحت... تحت تحت خط الفقر امم <تصفيق> <تصفيق> ودي احصائيه عن طريق الامم المتحده مش <تصفيق> احصائيه متلاعب فيه <تصفيق> <تصفيق> اكثر من 60% من الشعب المصري تحت خط الفقر عندهم ليس عندهم الحاجات المعيشيه الاصليه طب هنرجع تاني إيه بس للنقطه المهمه اديني اديني اتفضل الاقتصاد الاسلامي يحفظ حقوق العامل ويكفل له حاجاته اصليه الاقتصاد الاسلامي يحافظ على المال وينميه من المصادره من الرشوه هل الكلام ده نظري يعني انا لا ليس نظريا انا بتكلم يعني انا لو يجي واحد يقول لك ايه يا جماعه انتوا هتقعدوا تصدعوا دماغنا وتقول لي باقتصاد بيعمل والقيم و... مفيش قيم واخلاق هقول دلوقتي مفيش قيم واخلاق ازاي الاقتصاد الاسلامي هابدا احل بيه المشكلات دي احنا بس ان احنا نحل بيقول مشكله دي ازاي يعني انا انا انا مقتنع بكلام الله انا هديك نبحث مشكله مشكله احنا عايزين نتكلم كلام موضوعي حضر. عملي كلنا مشكله يا دكتور حسين خد مشكله البطاله كويس مشكله البطاله, البطالة. هذه مشكله البطال جميع ال... جميع دول العالم عالجت مشكله البطاله عن طريق المشروعات الصغيره والمتناهيه في الصغه ده حاجه عالميه هما بيحلوها عن طريق القروض بفائده كويس فشل النظام قروض بفائده عندنا في الاقتصاد الاسلامي يا اما الجراه منتهيه بالتمليك يا اما مشاركه منتهيه في تمليك يا اما استصناع يا اما سلام عندنا اكثر من صيغه امول بها البائع الصغير اول مره عندي اكثر من صيغه بعيده عن قبض بالاضافه لنقطه مهمه جدا المتابعه الفعاله للمشروع انا لما اكون شديد في المشروع او ما اجر المتابعه لا بد اني احتضن هذا المشروع واذا كان في مش على فلوسي كما قال اخي عباس رب بارك الله فيه لا توجد من الدوله اي نوع من المتابعه والرقابه على المشروعات اللي احنا بنمولها ندل كويس ايضا من حصيله الزكاه يمكن انا اخد جزء من حصيله الزكاه اعمل اشتري به ادات الحرفه واداه الانتاج لايه للشباب ده نعم ثلاثه اقدر ان انا اركز في مشروعاتي على الضروريات والحاجيات وليس على الكماليات دي كلها مسائل اقدر احل بها مشكله البطاله نا. حتى يعني ليس بقى فقط الزكاه بل احنا عندنا في الاسلام نا. حاجه اسمها الصدقه الجاريه طب انا هرجع لك فيه عشان معانا اتصال على التليفون بقاله طويل السلام عليكم يا استاذ هاني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا خالد الو سمعت يا حبيبي اتفضل جزاك الله خيرا يا شيخ خالد يعني في برنامج العظيم وانا يعني في نقطه نفسي اتكلم فيها فضيله في الشيخ بس بسرعه اتفضل وعلي صوتك شويه ليه احنا ليه حضرتك بنغير الاسامي ليه بقى الضرايب ليه مش زكاه انا دلوقتي لو هيقولي لي الزكاه هخاف خاف مثلا اقول لا ما يعني ما ينفعش مش هتهرب مش هدفع رشاوى مثلا ما ده مثلا هي 100 هودى مثلا الراجل بتاع رشاوى طب واحنا ليه ما احنا نقول زكاه زكاه المال فكله يخاف كله يخاف على على امواله نعم ماشي فضيله الشيخ ماشي حلو كمان يا فندم صح. حضرتك يا رض توضح برده بعض الناس اللي بتطلع تتكلم في الفضائيات وان بننساق وراهم وانت عارف ان الشعب المصري واحد يطلع مثلا يقول كلمتين كده الشعب يعني لا خلاص ده شيخ حلو وبتاع فيعني بنمل العاطفه فيا ريت يعني, يعني حضراتكم يعني توضحونا لو انا الاجلاء زي حضرتك والشيخ محمد حسان والشيخ حضرتك تفتحوا النقط دي لان انا دلوقتي انا يعني فعلا يعني الحاجات دي لمستها بنفسي انا انا دلوقتي طالب مثلا في كليه دراسات اسلاميه وفي سنه ثانيه يعني برضه يعني عندي فكره وباختصار وانا نفسي نعم ف... جزاك الله ف... خيرا جزاكم توضحوا لنا نقاط ويعني ربنا يخليك يا استاذ و... ثاني وصلت رساله لحضرتك انا مش طبعا مش من الرنا ولا حاجه بتقدرين هذه الكلمه استاذ عباس ارجع معاك ثاني هل بيطرح في مجلس الشعب كلمه الذكاء اصلا مطروحه في اللجنه الاقتصاديه ان الذكاء احد الحلول القويه جدا للازمات اللي بتعيشها الدول المسلمه خصوصا ان في نص قراني وفي نص نبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي واقع بيقول ان احنا سيبنا الزكاه وحلت مكانها الضرائب فبقى التهرب يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه صغيره وسامحني وهسالك ده صح ولا غلط اكتر من حد اعرفه يقول لي انا كان عليا ضرائب بمبلغ كبير بيجي لي حد من الضرائب يقول لي انت عليه 350000 عايزهم كام هذا الكلام بيقسم عليه بالله صحيح يقول لي عايزهم كام اقول له يعني يا ريت تخليهم لي 60000 يقول لي طبعا هتديني 30000 وانا اخليهم لك 60000 يبقى انت هتدفع له 90000 بدل 350000 هل هذا الكلام بيحدث يحدث وبيحصل اكتر من كده ممكن اجيب ميزانيه مضروبه خسران فيها اصلا ميزانيه من مكتب محاسب معتمد ومضروبه وباقعد اطلع خسران فيها وانا كسبان قد كده امم شوف حضرتك مع الازمه الماليه الاخيره احنا طبعا بنتكلم في هذا الموضوع منذ فتره مع الازمه الماليه الاخيره حضرتك يمكن قريت لقاءه رئيس تحرير مجله شندرا الالمانيه ايوه منصدق البابا ام القران مم. ثم قال اني المسافر ايوه منصدق البابا ام القران, القرآن. القرآن. ده راجل اجنبي بيقول الكلام ده ده تشندرا ديت الالمانيه انا عارف يعني اه اجنبي وبعدين استشهد وقال لا ده المبدا الاسلامي في الاقتصاد هو اللي اثبت صلاحيته مثل هذه الامور مم. انا عدد الخدمات المصرفيه الاسلاميه على سبيل المثال في انجلترا في انجلترا يا فندم في 23 23 مصرف اسلامي في انجلترا <متصفيق> 23 مصرف اسلامي في انجلترا في انجلترا, إنجلترا بيتعامل عندنا كان في مصر لا مصر فيه موجود البنك الاسلامي بنك فيصل في وله فروع في كتيره <متصفيق> نعم <لا. متصفيق> بيتعاملوا في حوالي 720 مليار دولار الله حجم المعاملات الخدمات الاسلامية على مستوى العالم تريليون وثمانية من عشر متوقع يوصل اربعة تريليون في خلال اربعة وخمس سنين الخبراء الاقتصاديين واستاذنا معانا متوقعين لسنة الفين وخمسة عشر سيكتسح نظام المصرفية الاسلامية العالم طالبنا حضرتك في المجلس قلنا متوأشلي القاهرة هي بوابة افريقيا والدول العربية والدول الاسلامية في المصرفية الاسلامية موضوع الزكاه حضرتك في بعض الدول بتاخد بموضوع يعني بتفرض الزكاه على المسلمين والضرايب على غير المسلمين نعم زي السعوديه مثلا بعض دول اخرى بتاخد نظام الزكاه مع الضرايب نظام الضرايب موجود وبتاخد نظام الزكاه بجوار نظام الضرايب نعم زي مثلا بيحصل في باكستان وليبيا نعم طب احنا ليه ما طبقش نظام الزكاه ولا سيما ان حضرتك لو بصيت لزكاه الركاب لا انا قصدي يعني هل دي مطالبه معلش انا اسف من, من فئه معينه من الشعب ولا في تيارات اخرى بتواكبكم في مساله المطالبه بده لا احنا بنطالب وبيتقال لنا كده الراي للجميع والقرار للاغلبيه واحنا شغله بيه يعني يعني انا قصدي هل الاغلبيه لو ضد حتى مصلحه البلد والبلد عماله بتغرق في مشاكل وفي ديون وفي ازمات ناخد برايها وخلاص على كده طيب ده اللي بيحصل حضرتك طيب انا عايز بس اسال حاجه اخر سؤال بقى اتفضل ساعات حد يجي يقول لحد روح حط بنك فلوسك في بنك فيصل الاسلامي يقوم واحد يقول له تعال تعالى تعالى دول بيضحكوا عليك هو هو بالظبط وسالنا اعرف ناس جوه بنك فيصل بيؤكدوا ان هو ريبوي هل هذا الكلام صحيح بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد في بنك فيصل وبنك التمويل المصري السعودي وغيرها من البنوك الاسلاميه الموجوده في مصر هيئه تسمى هيئه الرقابه الشرعيه نعم هذه هيئه رقابه شرعيه مستقله وتتبع الجمعيه العامه للمساهمين وليست تحت سيطره مجلس الاداره اي وهذه الهيئه لها ما يسمى بالمراقب الشرعي حسب. او المراجع الشرعي م. الذي يقوم بمراجعه معاملات البنك للتاكد من انها موافقه للشريعه الاسلاميه ثم هيئه هذه الرقابه الشرعيه بتطلع شهاده وحكم في نهايه السنه ينشر للناس يقول ان معاملات هذا البنك تتم وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه وهذه الهيئه فتختار من علماء فقه ولديهم خبره في المصرفيه الايه الاسلاميه نعم فانا كمسلم عادي نطمن اتعامل مع مصرف مصرف اسلامي له هيئه رقابه شرعيه وله مراقب شرعي نعم لا بد ان اطمن فان كان هناك اخطاء متعمد او اي اخطاء انا معفو عنها لان ما يوجد ما يمثلني في التحدث من هذه الأرض. الرقابه الشريعه اشاعات كثيره نعم هل يوجد إش... هل دي حاجه عشان نشير دي اشاعات لصرف الناس عن البنوك الاسلاميه والتوجه لبنوك اخرى هو يعني لا. مولانا ارضى عنك اي مسلم يمارس حياته وفقا ل... وفقا للاسلام هل يخلو من الاتهام والافتراءات نعم احنا مجتمع دائما بيوجه الاتهامات لها اديك مثال بسيط اتفضل ايه علاقه امريكا بالمصارف الاسلاميه امريكا لجبهه الازمه قلت. وقعت نعم قالت امريكا بالحرف ان المصارف الاسلاميه بتمول الارهاب انا كنت لسه اقول لك كده والله ثم بعثت امريكا رقابه من عندها تدقق وتراجع في حسابات الناس حسابات الناس في البنوك الاسلاميه واصبح الناس في ذعره ايه ايه الغايه من تدخل امريكا لضرب المصارف الاسلاميه انت تخوفني كده انا ليا 80 مليون جنيه انا في البنك فيصل لوحدي <تصفيق> يعني <تصفيق> فلذلك <تصفيق> نقول هذه <تصفيق> افتراءات <تصفيق> نعم لتشويه صوره الاسلام نعم لان اذا المصارف الاسلاميه فشلت يقولون هذه تجربه تطبيق الشريعه الاسلاميه <تصفيق> ولكن الحمد لله رب العالمين نقول المستقبل للمصرفيه الاسلاميه الان لا يقل عن 400 مصرف اسلامي على مستوى العالم معظمها في بنوك اوروبيه وفي امريكا 26 مصرف اسلامي حتى في دول روسيا المحرره فيها مصارف اسلاميه وال وابشر والشرق ان في البحرين الان في حاجه اسمها سوق ماليه اسلامي بورصه اسلاميه نعم ومنشاه وبي... واحده جديده في الكويت بورصه اسلاميه نعم. فالمستقبل ان شاء الله نعم. للمصارف الاسلاميه جزاك الله خيرا بعد الازمه الماليه العالميه جزاك الله خيرا <تصفيق> دكتور حسين شحاته وجزاك الله خيرا استاذ عباس عبد العزيز <تصفيق> ونامل ان شاء الله يكون لنا لقاءات م... يعني تفصيليه شويه نطمئن فيها الناس عن الاقتصاد الاسلامي وانه مبشر بالخير بس محتاجين حد يساعد ويزق مكسرش ما أدي في الناس اللي بتطلب حلول إسلامية للأزمات هنطلع معاكم الفاصل دلوقتي ونرجع بعد الفاصل مع الأستاذ فاضل سليمان معا تقرير يعني وهنرجع بعد التقرير مع الأستاذ فاضل سليمان تبقوا معا